بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال الناظم رحمه الله تعالى باب الافعال ناظم الافعال ذن الحديث في نظم الورقات لما قدم مباحث القول هو شامل قول الله تعالى قول رسوله صلى الله عليه وسلم عقب ذلك بفعله عليه الصلاه والسلام يدخل فيه التقرير لانه كف على الانكار والكف عن الانكار, الإنكار فعل كف عن الانكار تبر من من الافعال تقرير يجري مجرى الخطا هكذا قال منصوب التقرير يجري مجرى الخطا مجر ولذلك قال المصنف باب الافعال اي باب حكم افعال النبي صلى الله عليه وسلم فقلل العهد الذهني وهو كما هو معلوم من الذي يؤخذ منه التشريع هو النبي صلى الله عليه وسلم اذا اطلق الفعل الذي انصرف اليه عليه الصلاه والسلام وهذا الباء معقود للسنه ليه للسنه كما هو مشروح في المطولات السنه في اللغه الطريقه والصلاحن اقواله صلى الله عليه وسلم وافعاله وتقريراته والسنه عند الاصوليين ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قول غير القران او فعل او تقرير يشمل هذه ثلاثه الاشياء القول استثنا منه القران وهذا اذا كان مطلق القول اما القول الصادر عنه على سيره السلف لا يشمل القران او فعله عليه الصلاه والسلام او تقريره او تقريره ولو كان امرا منه كتابه قول صلى الله عليه وسلم اكتب لابي شاع هذا مر معنى ماذا انه في مقام الامر هناك والذي ان الصواب انه لا يقيد بالقول لا يقيد به بالقول قد يكون قولا وقد يكون كتابه وقد يكون اشاعه واذا كان كذلك ان يدي نقول الامر له حقيقه لغويه له حقيقه شرعيه انه يريد ان القول ان الامر وصف لللغوي اذا كان كذلك اختص به وهو كذلك لكن له بحث لغوي لكن نحن نزيد ماذا نزيد لان الامر قد يكون بالكتابه قد يكون بالاشاره وعليه حينئذ يقول الامر له حقيقه شرعيه وله حقيقه لغويه فلا يرتبس هذا بذاك كذلك من السنه امر بكتابه بقول صلى الله عليه وسلم اكتبوا لابن شاطئ ان يعتبر ما انتهر من السنه وكامر علي رضي الله تعالى عنه الكتابه يوم الحديبيه أو فعل ولو بإشارة على الصحيح لأنه كالأمر به كما في حديث كعب بن مالك يا كعب قال لبيك يا رسول الله فأشار إليه بيده أن ضع الشطراء من دينك أشارك كذلك لأبي بكرين أن يتقدم في الصلاة كذلك إشارته في الطوافل الحجر كل ذلك اعتبر ماذا اعتبر مما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ويسمى سنة ولو كان بي بالإشارة ويدخل في الفعل الهم ويدخل فيه أي انه من افعال القلوب والقصد منه ايقاع الفعل ولكن لم يقع وهو صلى الله عليه وسلم لا هم بفعل شيء الا وهو وهو مشروع اي هم بفعل شيء وهو محرم عليه عليه الصلاه والسلام النبي صلى الله عليه وسلم مبعوث مبعوث لبيان الشرع مثل همه ان يجعل اسفل الرداء اعلاه للاستسقاء فثقل عليه فتركه فاتركه عن يدنا يكون ماذا يكون مندوب يعني فعله انه مندوب يدل بذلك على انه ندى معنه ولم يفعله على الصلاه والسلام ولكنه هم بذلك فثقل عليه فنيذ من لم يشقل عليه يكون سنه في في حقه ودليله ما ما ذكر فسنه حنيذ ثلاثه اقسام سنه قوليه وسنه فعليه وسنه تقريريه هذا التقسيم اعتباري واعتباري ذاتها اعتباري ذاتها زاد بعض السنه السنه التركيه وكذلك اليات ترك ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم لاجل انه ترك اذا ظهر انه قد وجد السبب المقتضي لذلك فترك وذلك فيما اذا كان في عصره عليه الصلاه والسلام اما ما وجد بعده ولم يكن في عصره فهنا اذا لا يكون الترك سنه وانما يكون الترك سنه متى اذا كان السبب المقتضي للفعل في عصره وحينئذ تركه عليه الصلاه والسلام وأن هذا التقسيم للسنه باعتباري ذاتها واما باعتباري حجيتها وانها حجه لدلاله المعجزه على صدقه و امره سبحانه بطاعته وحذره بمخالفتي امره يعني هذه الانواع الثلاثه باعتبار كونها حجه نقول السنه القوليه والفعليه والتقريريه حجه فان كان الاول والثاني متفق عليه والتقرير هذا عند بعضهم اشكال والتركيه عند الاكثر اشكالوا فيه يعني من حيث الحجيه هل هي حجه ام لا القوليه والفعليه لا اشكال فيه محل اتفاق بينه بين اهل العلم واما التركيه فهذا محل نزاع بعضهم لا يرى ان ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم يعتبر سنه ولو ورد سببه المقتضي للفعل في في عصر عليه الصلاه والسلام وصوب ما ما ذكرناه وسنه باعتبار القران من حيث التشريع ثلاثه اقسام سنه المؤكده وهي الموافقه للقرآن كوجوب الصلاة جاء في القرآن وجاء في السنة حينيذن يكون التكرار هنا من قبيل ماذا قبيل التأكيد من قبيل تأكيد هي سنة مؤكدة الثاني السنة المفسرة والمبينة يعني ما أجمل في القرآن الصلوات أقيموا الصلاة ما جاء بيان العدد ولا صفة الصلاة إنما جاء ذلك في السنة النبوية من قوله عليه الصلاة والسلام وفعله كذلك حينيذن تكون هذه السنة مبينة موضحه وشارحه للقران الثالثه السنه الزائده على ما في القران في احكام الشفعه ونحوها قال المصنف رحمه الله تعالى افعال طه صاحب الشريعه جميعها مرضيه بديعه وكلها اما تسمى قربه وطاعه او لاف فعل قربه من الخصوصيات حيث قام دليلها كوصله صيامه وحيث لم يقم دليلها وجب قيل مقوف نقيل مسحب في حقه يحق لنا واما ما لم يكن بقربه يسمى فانه في حقه مباح وفعله ايضا لنا يباح هذا تقسيم لافعال النبي صلى الله عليه وسلم افعال طه من طه ها من هو طه النبي صلى الله عليه وسلم وهل ثبت أن من أسمائه طاها لم يثبت لا يصح نظرا ولا ولا أثرا طاها مؤلف من حرفين مهملين كذلك من حروف الهجاء هل له معنى حرف الهجاء جواب له طاها مثل ألف لام مين طا سين طاها كذلك لا فرق بينهما لكن بعضهم رأى أنه من أسمائ النبي صلى الله عليه وسلم لأنه وجه إليه الخطاء طاها ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى حين يذن فهم منه ماذا أن طه اسم من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم وليس الأمر كذلك أفعال طه أفعال هذا مهتدأ أول وهو مضاف وطه مضاف إليه أفعال طه صاحب الشريعة صاحب الشريعة يعني أنه مشرع النبي صلى الله عليه وسلم مشرع أم لا أم مشرع حين يذن إذا كان مشرعا كيف يقول خطاب الله تعالى متعلق بافعال المكلفين لا حكم الا لله اين الحكم الا لله ومن لم يحكم بما انزل الله اذا خاص ماذا خاصا الحكم لكونه من عند الله تعالى وكون من عند النبي صلى الله عليه وسلم هذا من جهته البشريه فهو بشر علي الصلاه والسلام جواب وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى اذا يثني يكون قوله صلى الله عليه وسلم هو قول البالي جل وعلا هل يجتهد النبي صلى الله عليه وسلم قلنا نعم الصواب أنه يجتهد عليه الصلاة والسلام يجتهد بماذا بآلة الاجتهاد إما القياس وإما تحقيق القواعد على أفراده أو نحو ذلك حينيذن يكون من جهة ماذا من جهة كون النبي صلى الله عليه وسلم مجتهد فهو المجتهد عليه صلى الله عليه وسلم حينيذن لا يكون في أصله منسبا إلى البالي جل وعلا فانما يقرر من جهه البارئ جل وعلا باعتبار ماذا؟ باعتبار الاقرار يعني اجتهد النبي صلى الله عليه وسلم فقاس او استنبط حكما شرعيا من الكتاب والسنه و ها اقره الله عز وجل والاقرار كما هو من جهه النبي صلى الله عليه وسلم يسمى تقريرا كذلك من جهه البارئ جل وعلا يسمى تقريرا وقل قل من ذكر من الاصوليين تقرير البارئ جل وعلا ولذلك جاء في الصحيح مسلم حديث جابر كنا نعزل ها والقران ينزل هذا وجه الاستدلال ماذا لان هذا لا يعلم النبي صلى الله عليه وسلم لكن عليه المؤمن الله عز وجل يعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور ان باذن عالم الباري جل وعلا وطلع وراى جل وعلا هذا الفعل ولزمن زمن تشريع اذ لو كان حراما لانزل فيه قران او اخبر النبي صلى الله عليه وسلم فلما سكت الباري جل وعلا عن تحريمه او النهي عنه دل على على جوازه فاقره الله تعالى اذا الاقرار يكون من النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك يكون من الباري جل وعلا هذه فائده لا شك انه لا ينازع فيها احد نستفيد منها ماذا نستفيد منها ان ما ورد في عصر عليه الصلاه والسلام فالاصل فيه الاباحه و هي الإباحة الشرعية هل إذ لا يجوز قياسه على غيره لا يجوز قياسه على غيره. بعض الفقهاء مغرم بماذا بان ما جاء ما لم ياتي في الشرع تنصيصا على على حكمه في السنة او في القران حينئذ لا بد من بحث عن نظير له ويلحقه به لقل هذا قد يكون فيما بعد النبي صلى الله عليه وسلم واما في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فكل ما وقع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر لا من جهة الباري جل وعلا ولا من جهة النبي صلى الله عليه وسلم فالأصل فيه الإباحة والدليل شرعي الدليل شرعي الدليل ماذا؟ التقرير إما أن علمه النبي صلى الله عليه وسلم فأقره وإقرار عليه الصلاة والسلام حجة إن لم يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم علمه الباري جل وعلا فأقره سكت عنه وإلا لو كان حراماً لبينه والزمن زمن لنجد تشريع حينئذ نقول كل ما وقع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في العصر فيه اصحابه الاباحه وهذا يقوي مذهب الحزم رحمه الله تعالى في هذا الجانب يعني كثير من المسائل خرجت عن عن القياس لان كثير من الفقهاء مغرم بانه اذا ما وجد نصا في مساله ما ووقعت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا لم ياتي نص ببيانها لم ياتي نص مع انها وقعت في زمن التشريع لم يرد كتاب ولا سنه بي بيان هذه النازل او هذا الفعل او هذا القول اقول لولا لم يرد تنصيص الا انه من جهه التقرير يعتبر حجه شرعيه والاثر فيه الاباحه على هذا التفصيل الذي ذكرناه اذا صاحب الشريعه المراد ان النبي صلى الله عليه وسلم المراد ان النبي صلى الله عليه وسلم مشرع والله عز وجل كذلك مشرع فالشارع اذا اطلق أريد به الباري جل وعلا والنبي صلى الله عليه وسلم جميعها جميعها مرضية بديعة جميعها هذا متدأ ثاني أفعال هذا متدأ أول جميعها متدأ ثاني مرضية هذا خبر الثاني والجملة من الممتدى الثاني وخبره خبر متدأ الأول جميعها الضمير يعود إلى أفعال طه صاحب الشريعة فأنه قال جميع أفعال طه صاحب الشريعة مرضية هذه شروطنا بالامس ما لدينا كانت اذا كان الخبر جمله فلا بد من رابط نربطه به بالمبتدا الاول وهنا الضمير جميعها جميعها مرضيه يعني رضي الله عنها وكذلك الناس وكذلك وكذلك الناس الذين اصابت قلوبهم ليل الشرع وليس برضا الناس شرطا هنا في كونها مرضيه وانما رضيها الله عز وجل ورضيها نبينا صلى الله عليه وسلم بديع اي عجيبه ليس لها ليس لها مثال اذا افعال طه افاد المصنفون ان جميع افعاله عليه الصلاه والسلام مرضيه بديعه يعني لا فرق بين ما تعبد به او تعبد به وبين ما كان جبليا وبين ما كان جبليا او كان عاديا او نحو ذلك فكل ما صدر عنه عليه الصلاه والسلام فهو مرضي وهو بديع ثم أراد أن يقسم لنا الأفعال بعدما قاعدة عامة لا مرضيه وأنها بديع إلى اخره حينئذ نقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزور عنه ماذا لا يزور عنه محرم لا يقع في معصيه عليه الصلاه والسلام هذا هو الأصل والكبير هذه محله وفاق أما الصغير فهي محله محل نزاع وصاب أن قد يقع لكنه لا, لا لا يصر عليها ويأتي العتاب من من السماء أراد أن يبين المصنف رحمه الله تعالى هنا كغير من الأصليين أقسام أفعال النبي صلى الله عليه وسلم حيث التعبد وهو عدمه ونحن نقول إجمالا أولا ثم نأتي الأبيات لأنها متداخلة أقسام أفعاله على المشهور عليه الصلاة والسلام عند الأصليين ثلاثة ثلاثة أقسام ثلاثة أقسام لماذا ثلاثة أقسام؟ لأن فعله صلى الله عليه وسلم لا يخلو إما أن يكون صدر منه بمحض الجبلة فطرة او صدر منه بمحض التشريع وهذا الثاني الذي صدر منه بمحض التشريع قد يكون عاما للامه وقد يكون خاصا به هذه ثلاثه اقسام اما جبلي واما بمحض التشريع ثم الثاني اما انه عام له عليه الصلاه والسلام وللامه واما انه خاص به دون سائر الامه هذه ثلاثه اشياء الجبلي يدخل فيه العاهدي بعض تفرق بين الجبل والعاثي وصاب انهما متداخلان والمراد انه يفعل بمحض الجبله كالنوم والاكل والشرب والمشي والقعود نحو ذلك والجماع كل ذلك يقع بمحض الجبله يعني هو وبغيره سواء بمحض البشريه كونه انسانا عليه الصلاه والسلام عطش فيشرب يجوع فياكل اين اذا هذه الافعال فعلا في غيره بمحض الجبله اما الافعال الجبليه من حيث الحكم الشرعي كالقيام والقعود والاكل والشرب فعلى قول الجمهور من اصوليين انه لا حكم لهم ليس له حكم لانه ليس من باب التكليف ليس من باب التكليف فلم يقصد به التشريع ولم نتعبد به ولذلك لم يامر به النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك نسب الى الجبل وهي الخلقه وهذا هو القول المشهور عند عند كثير من من أصليين أن كل ما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل وكان مرده إلى الجبل والعادة فهذا ليس من قبيل التكليف في شيء البتة بدليل لماذا؟ بدليل أنه لم يأمر به ولم يتعبد به أحدا البتة حين يذن يكون الأصل فيه ماذا؟ الأصل فيه الإباحة الإباحة لماذا؟ لكون النبي صلى الله عليه وسلم لا يصدر عنه معصية هذا الأصل بالجملة ثم اقره الله عز وجل على ما صدر منه حينئذ نقول هذا دليل للللباحه وللباحه الشرعيه هذا قول وقيل القول الثاني في الافعال الجبليه انه يندب التاسي به عليه الصلاه والسلام ان كل ما فعله عليه الصلاه والسلام يندب التاسي به وعزاه الثريين لاكثر المحدثين يا اكثر المحدثين دليل عموم قوله صلى الله عليه دليله عموم قوله صل... قول جل وعلا لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسن وهنا قال في رسول الله كيف نفهمها في تدل الظرفيه على الظرفيه حينئذ الرسول صلى الله عليه وسلم هو بذاته وما صدر عنه لنا فيه اسوه وهنا جاء النص مطلقا ولم يلد تقييده حينئذ الاصل بقاء ما اطلقه الشارع على اطلاقه فيكون ماذا فيكون الاقتداء والتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم هو الأصل ثم ما أمر به على وجه الاستحباب أو أمر به على وجه الإيجاب هذا حكمه واضح وما سكت عنه وقد فعله حين يدلت هذه الآية على أنه يندب التأسي به عليه الصلاة والسلام ولذلك فسر بعض من الأسوة هنا أن يفعل كما فعل لأجل أنه فعل وأن يترك كما ترك لأجل أنه ترك فيفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ويترك كما ترك النبي صلى الله عليه وسلم لأجل ماذا؟ لأجل أنه فعل ولأجل أنه ترك والقول الثالث قول الثالث القول الثالث انه مباح انه انه مباح مباح يعني اباحه شرعيه انه مباح ايباحه شرعيه الاول لا حكم له والثاني انه مندوب وثالث انه مباحن والصواب انه مندوب لعموم الايه التي ذكرناها قد ورد علي بن عمر رضي الله تعالى عنهما انه كان يلبس النعال السبتيه ولا شك ان هذا من قبيل العادات ويصبغ بالصفرة فسئل عن ذلك فقال وأما النعال السبتية فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعال التي ليس فيها شعر ويتوضأ فيها فأنا أحب أن ألبسها لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لbesها ولا شك أن هذا من العادات وقد تأس به ابن عم رضي الله عنه فقرره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك وأما الصفرة فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ بها ويصبغ بها فانا احب ان اصبغ بها رواه البخاري حديث صحيح يدل على ان ابن عمر فهم ماذا فهم ان التاسي مطلق وليس بمقيد بما جاء به التعبد وورد عن الشافعي رحمه الله تعالى انه قال لبعض اصحابي اسقني فشرب قائما فانه صلى الله عليه وسلم شرب قائما والامام احمد تسرى واختبى ثلاثه ايام ابتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في التسري وكذلك اختفائه في الغاء ثلاثه وقال ما بلغني حديث الا عملت به حتى اعطى الحجامه دينارا هذا يدل على ماذا على ان فهم الامام احمد رحمه الله تعالى غير من اهل الحديث ان التاسي يعتبر مطلقا لعموم النص الذي ذكرناه ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما اتخذ خاتما اتخذ الصحابه خواتيم كذلك ولما بين العله القاه القوه هذه الداله ذلك على ماذا على انهم افتاءوا به فعلا وتركوا ولم ينكر عليهم عليه الصلاه والسلام لم ينكر عليهم عليهم عليه الصلاه والسلام وكذلك لما خلع نعله في الصلاه خلعوا نعالهم تاسوا بالنبي صلى الله عليه وسلم مع ان خلع النعل وان كان فيه شبهه شيء يتعلق بالصلاه الاصر في خلع النعل ماذا لا عادي ومع ذلك تاسوا به ولم ينكر عليهم انما بين العله في الخلع فقط هذا يدل على ماذا عدا ان بقال ايه على عمومها هو الاصرع هذا الاول ان الاحكام الجبليه الاصرع فيها ند و كما ذكرنا الثاني الفعل الخاص به وساتي بيانه الثالث الافعال البيانيه الفعل الخاص به يعني دون سائل الامه كان كاح تسعي تسعي نسوه مثلا هذا خاص به على صلاه السلك وصال الصومي ونحو ذلك الثالث الافعال البيانيه التي يقصد بها البيان والتشريع كافعال الصلاه ومناسك الحج فحكم هذا الفعل تابع لما بيناه قاعده هنا اذا ورد الفعل مبينا لما علم امره من الشرع ايجابا او ندبا له حكمه له حكمه فاذا بين عليه الصلاه صلى الله عليه وسلم بفعله حكم واجب صار فعله ماذا واجبا واذا بين حكم مندوب او فصل حكم مندوب بفعله من على الصلاه صلى الله عليه وسلم صار ماذا حكم الفعل صار مندوبا صار صار مندوبا هذا النوع الثالث حكم هذا الفعل انه تابع لما بينه عليه الصلاه والسلام فان كان المبين واجبا كان الفعل مبين واجبا وان كان مندوبا فمندوب لان البيان لا يتعدى رتبه المبين والا لم كان بيانا ما كان بياناً. بقي قسم رابع كذلك لا يذكره كثير من الصديين وهو المحتمل للجبل والتشريع المتردد بين بين الامرين جلسته الاستراحه في الصلاه جلسته الاستراحه في الاصر الجلوس هذا عادي لكنه كونه في اثناء عباده صار فيه شبهه صار مترددا بماذا بين التعبد وبين وبين العاده كذلك ركوبه عليه الصلاه والسلام في في الحج هو متردد بين العادي وبين وبين التشريع هذا يسمى ماذا سمى محتملا للجبل و التشريع هو ما تقتضيه الجبله لكنه وقع متعلقا بعباده لان وقع فيها او في وسيلتها كجلسه الصراحه والركوب في الحج فهذا قد اختلف فيه هل هو مباح او مندوب اصاب انه مندوب على الاصل السابق على على الاصل السابق لكن فرق بين مندوب امر به النبي صلى الله عليه وسلم ومندوب لم يامر به عليه الصلاه والسلام بمعنى انه اذا قيل بان ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم الاصر فيه الندب حينئذ تفعل كما فعل هو ركب ولم يامر اذا انت تركب تعسيا وكذلك تترك الامر لانه لم يامر هذا وذاك اذا يجتمع الامران فثم فرق بين الامرين الا يظن الظان انه اذا تقرر ان ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم من الجبل والعادي انه يتاسى به ويندب ذلك انه يامر الناس على المنابر نحو ذلك لا فضلا عن أن يقع شيء من الجدال في مثل هذه المسائل حينيذ نقول إركب في الحج واعتقد أنه سنة ومندوب لكن لا تأمر به غيره لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما أمر فتفعل كما فعل لأجل أنه فعل وتترك كما ترك لأجل أنه, أنه ترك وهنا في هذه المسألة الأخيرة في خلاف بين أهل العلم لتعارض الأصل والظاهم فالأصل عدم التشريع والظاهم هو, هو التشريع قال هنا رحمه الله تعالى وكلها الضمير يعود الى اي شيء افعال طه افعال طه كلها اما تسمى قربة يعني فعلها على سبيل التقرب الى الله فطاعة يعني فهي طاعة ها وكلها اما تسمى قربة فطاعة طاعة الشراب مثل فمو جمل لكن الفاء هنا تختلف الفاء هنا واقعة في جواب الشرط اما اما اما بكسر الهمزه هذه مضمنه معنا الشرط مثل اما بعد فهذا اما بعد فهذا وقعت الفاء في جواب في جواب الشرط لان اما هذه مضمنه معنا معنى الشرط اذا فهي طاعه اما ان تسمى قربة فهي فهي طاعه يعني افعال علي الصلاه ان فعل على سبيل التقرب الى الله تعالى فطاعه هما ظهر فيه قصد التعبد اما يقينا واما واما راجحا العباده هي الطاعه والطاعه هي هي العباده افرق بينهما الطاعه هي العباده والعباده هي الطاعه قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى كل ما كان طاعه او مامورا به فهو عباده كل ما كان طاعه ومامورا به فهو عباده عند اصحابنا والمالكيه والشافعيه خلافا للحنفيه وعند الحنفيه العباده ما كان من شرطها النيه اذا اخص من مطلق العباده عند الجمهور الجمهور العباده مطلقه سواء كانت يشترط وسواء كان يشترط لها النيه او لا فهي عباده وهي طاعه واما عند الاحناف العباده لابد من ماذا لابد من اشتراط النيه فما اشترط فيه النيه فهو فهو عباده فدخل في كلام اصحابنا قال ابن تيميه ودخل في كلام اصحابنا افعال والطروق كترك المعاصي هذا عباده وطاعه والنجاسه والزنا وكل محرم والافعال كالوضوء ونحوه مع النيه وقضاء الدين والنفقه الواجبه ولو بلا بلا نيه اذا نقول هذا يسمى ماذا يسمى عباده ويسمى طاعه اذا اما تسمى قربة فطاعه فطاعه او لا تسمى قربة وهي الافعال الجبليه والعاديه ففعل القربه من الخصوصيات اذا قسم لك اولا اما ان تسمى قربه وطاعه يعني باب التعبد او لا ما الذي قابل التعبد الجبل ورعاده هذه قسمه ثنائيه قسمه ثنائيه ثم اراد ان يفصل جاء بالفاء هذه فاء الفصيحه ففعل القربه من الخصوصيات يعني يعتبر من الخاص الذي وضد العام وهنا من الخصوصيات المراد به ما لا ان الحكم مختص بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا يتعدى سائر الامه هذا يسمى ماذا يسمى بالخصوصيات ولله عز وجل الحكمه البالغه في ان يخص نبيه صلى الله عليه وسلم دون غيره بحكم لا يساويه غيره فيه البت ففعل القربه من الخصوصيات خاص ضد العام قلنا الذي هو الدال على محصور بعدد او شخص قلنا زيد هذا ماذا هذا خاص فذلك الحكم الخاص بالنبي صلى الله عليه وسلم يعتبر ماذا يعتبر خاصا فلذلك سمي خصوصيه من الخصوصيات حيث قام دليلها يعني ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم على وجه التعبد ان قام دليل يدل على ان هذا الحكم خاص به فعينئذ اختص به ولا يحل لاحد ان يتعس به اذا التعس هنا ماذا التعس هنا محرم فمختص به النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل التأسي به البتة لكن بشرط وقد اجمع عليه اهل العلم من حيث النظر ويختلفون فيه من حيث التطبيق وهو انه لا يجوز ان يخص حكم بالنبي صلى الله عليه وسلم ويدعى فيه خصوصيه الا بدليل واضح بيين لان الاصل ماذا الاصل الى السواء وما به قد خطب النبي تعميمه في المذهب الثاني حينئذ ما خوطب به النبي صلى الله عليه وسلم فالأصل هو وأمته فيه سوى هذا هو الأصل والأصل بقى ما كان على ما كان فلا يجوز العدول عن هذا الأصل إلا بدليل واضح بي فإن ثبت الدليل بأن هذا الحكم الشرعي خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم كان بها وأما إذا كان مترددا وفي خلاف ولم يتضح فالأصل فيه للسواء فالأصل فيه للسواء إذن حيث قام حيث هذه ماذا تفيد؟ حيث تاتي لثلاثه معان التقييد والتعليل والاطلاق تاتي مطلقه وتاتي معلله وتاتي مقيده هنا ماذا مقيده هنا مقيده اذا من خصصيات ليس مطلقا وانما حيث قام الالف للاطلاق حيث قام دليلها يعني دليل الخصوصيه ولا يخص به لقوله جل وعلا نعم حيث قام دليلها حينئذ نختص به عليه الصلاه والسلام وهذا ان دل دليل على اختصاص يهمل على على اختصاص مثل الناظم رحمه الله تعالى قال كواصله صياما الالف للاطلاع كواصله عليه الصلاه والسلام الصيام يعني واصل صيام ان يصل يوما بيوم فلا يفطر بينهما ان الصحابه لما راوه عليه الصلاه والسلام واصل ماذا صنعوا اقتدوا به مباشره دون سؤال فالعصر ماله العصر التاسي ولذلك اقتدوا به مباشره دون ان دون ان يرجعوا اليه عليه الصلاه والسلام في هذا الحكم الشرعي لان الاصل للسواء لكنه بين لهم ماذا انه قد افترق عنهم في هذا الحكم فلذلك قال انا اني لست كهيئتكم فبين العله الفارقه بين بين الحكمين كوصله عليه الصلاه والسلام الصيام صيام الشراب مفعول به والعامل المصدر سد تواصله عليه الصلاه والسلام الضمين يعود اليه والى النبي صلى الله عليه وسلم تواصله صيام فان الصحابه لما ارادوا الوصاى نهاهم عنه صلى الله عليه وسلم وقال لست كهيئتكم وكذلك نكاح 90 نسوه فهذا القسم يحرم فيه التاسى به عليه الصلاه والسلام وحيث لم يقم دليلها لم يقم دليل الخصوصيه فعل العباده على وجه القربه لكن لم يدل دليل على ان هذا الفعل او هذا القول قد فعله النبي صلى الله عليه وسلم خاصا به بعناد هل يختص به نقول لا لا يختص به لا يخص به لماذا لعموم الايه لعموم الايه وهي لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه اي قدوه صالحه واسوه اسم وضع موضع المصدر اسم موضع موضع المصدر يعني اقتداء حسنا اقتداء حسنا فاذا لم يخصه ذلك الحكم حينئذ يعم الامه جميعها يعم الامه جميعها اذا فعل القربه اما ان يقوم دليل على الخصوصيه او لا ان قام دليل الخصوصيه حرم التاسي به ان لم يقم دليل الخصوصيه حينئذ الاصر التاسي به فيتؤثى به عليه الصلاه والسلام ثم هذا الفعل الذي لم يكن خاصا اما ان يعلم حكمه بكونه واجبا او مندوبا الفواضح وان لم يعلم حكمه يعني من طرف اخر من دليل اخر ففيه نزاع بين العلماء وهو الذي قال وحيث لم يقم دليلها وجب قيل موقوف وقيل مسحب ثلاثه اقوى لكن هذا ليس فيما انتفت عنه الخصوصيه وعلم دليله لا وإنما هكذا تقرر المسألة ما اختص بالنبي صلى الله عليه وسلم لا يتأس به ما لم يقم دليل خصوصية وهو تعبد به النبي صلى الله عليه وسلم ربه حينئذ هذا على حالين إما أن يعلم دليله من خارجه بأنه واجب فهو واجب ولا إشكال فيه فهو واجب على الأمة إن علم دليله بأنه مستحب فهو مستحب ولا إشكال فيه الا لم يعلم دليلهم ولم ينقل الينا الا فعل النبي صلى الله عليه وسلم حينئذ نقول هذا في ثلاثه اقوال في ثلاثه اقوال وحيث لم يقم دليلها وجب نعم وحيث لم يقم دليلها وجب يعني وجب التاسي به عليه الصلاه والسلام ما الدليل هنا الدليل فعله عليه الصلاه والسلام دليل فعله عليه الصلاه والسلام وجب لا يخص به عند بعض اصحاب الشافعي هو قول حنيفه وروايه عن احمد ودليلهم انه احوط احتياط انه ماذا انه يقال بوجوبه انه يقال به بوجوبه وبه قال مالك واكثر اصحابه وكذلك احتج بقوله تعالى وما اتاكم الرسول فخذوه وما اتاكم الرسول فخذوه هذا امر والامر يقتضي اقتضى الوجوب تتظير وجوب لكن هذا ليس الاستدلال المستقيم هنا لماذا لان المراد به ليس على جهه التفصيل وما اتاكم الرسول فخذوه ها حينئذ نقول ما اتاكم رسول فخذوه هذا امر بمطلق الاخذ ثم ما هو الماخوذ ننظر الى دليل خاص ننظر الى الى دليل خاص هذاك قول صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم اخذ بعض الفقهاء ان كل ما ورد الاصل فيه الوجوب لهذا النص وهذا غير مستقيم ليس بالصواب هو لم يقل كما قال صلوا كما رايتمني اصلي لم يأمر بذات العباده وانما امر بشيء اخر وهو الاخذ خذوا عني احفظوا عني حفظ الشريعه واجب وكذلك هذا الذي امر به في هذا النص لتاخذوا عني خذوا عني مناسككم لم يقل حجوا كما حدث لوجه هو كذلك النص في اخر لكن لو جاء النص بي بالامر به لقلنا الاصل فيه ماذا الاصل فيه الوجوب كما قال اصلوا كما رايتموني اصلي ولكن قال خذو هينئذ نقول هذا لا يدل على ان كل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم يدل على ماذا على الوجوب اذا القول الاول فيما لم يعلم فيه خصوصيه ولم يرد ما يبين ويوضح هذا الحكم انه واجب التأسي به لدليلين وما اتاكم الرسول فخذوه ثانيا <تكلم> انه احوط وابرا للذمه قيل موقوف يعني الله اعلم به اتوقف فيه والحجه هنا ماذا تعارض الادله تعارض الادله والوقف هل هو قول ام لا هو قول لكن ليس بحكم شرعي هو قول للمجتهد قال الله اعلم اتوقف لتعارض الادله لم يبين او يتبين عنده ما اخذ الادله حينئذ يتوقع اتوقع هو قول ولا اشكال فيه وتوقف أحمد. توقف احمد وقال الشافعي اخره وينسب اليه ويجعل قولا له لكن ليس بحكم شرعي ليس حكم شرعي انما الاحكام الشرعيه ما مرت معنا اذا القول الثاني التوقف وقيل مسحب وقيل مسحب لماذا ها لانه اليقين لانه اليقين لان الامر هنا دل النص على التاسى للايه السابقه لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه اذا اقتداء حسن فدل ذلك على ماذا على ان التاسى بالنبي صلى الله عليه وسلم مشروع والمشروع هو المامور به اما ايجابا واما استحبابا اذا تردد الامر بين الاثنين ولم يترجح ما هو اليقين هل الاستحباب هو اليقين ونبقى على اليقين حتى يدل الدليل على ماذا على على الوجوب وليس عندنا ما يدل على على الوجوب اذا لانه المتحقق المتيقن ولرجحان الفعل على الترك لان الاقتداء والفعل بالفعل اولى من تركه هو راجح فيقدم عليه وبه قال الشافعيه وروايه عن احمد اختاره الشوكاني رحمه الله تعالى وهو الصحيح انه يندب تأسيه عليه الصلاه والسلام بما بما مر قال هنا وحيث لم يقم دليلها وجب قيل موقوف وقيل مسحب هذه ثلاثه اقوال ماذا رجح المصنف ها رجح ماذا رجح الوجوب لانه قدمه وضعف القولين الاخرين لانه قال وجب لم يقم دليل وجب فواج وقيل موقوف وقيل مسحب وقيل هذه صيغه تضعيف ودل على ان المصنف هنا كاسره رجح الوجوب وهو قول مرجوح كما كما ذكرنا قوله في حقه وحقنا يعني هذا متعلق بقول ماذا ها وجب في حقه وحقنا مستحب في حقه وحقنا لذلك ها نعم صحيح يعني على القولين من قال بانه واجب واجب على من على النبي صلى الله عليه وسلم واجب على أمته إذا في حقه وحقنا كذلك من قال بأنه مستحب في حقه كذلك في حقنا هذا هو المراد حين يذن نقول هو في حقنا ومستحب وفي حق النبي صلى الله عليه وسلم كذلك مستحب إلا إذا حصل به التشريع إلا إذا حصل به التشريع يكون واجبا لخارج لماذا؟ لأن البلاغ والبيان واجب عليه عليه صلى الله عليه وسلم فالاستياك والسواك في أصل أنه مستحب لكن ابتداء السواك عليه على النبي صلى الله عليه وسلم واجب لماذا لأنه لا يحصر البلاغ إلا إلا بذلك والبلاغ واجب بلغ هذا أمر والأمر للوجوب ولا يحصر إلا بماذا إلا بالفعل فكل من دوب في حقه عليه الصلاة والسلام ولم يعلم حكمه من خارج بعد القيد لم يعلم حكمه من خارج فأول ما يفعله حينيذي نكون واجب عليه لخارج وهو وهو البلاغ إذن في حقه وحقنا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 اشهد ان محمد الرسول الله حي على الصلاه حي على الصلاه حي على الفلاح حي على الفلاح الله اكبر الله اكبر لا الله لا اله الا الله اذا قوله في حقه وحقنا هذا متعلق بقوله وجب وبقوله مسحف قوله وجب بقوله مسحف ثم قال واما ما لم يكن بقربه يسمى فانه في حقه مباح وفعله ايضا لا يناباه اذا انتهى من القسم الاول وهو ما يسمى قربة فطاعه فصل فيه على التفصيل السابق قوله اولى يعني لا يفعله على وجه التقرب فان كان جبليا او عاديا قال واما ما واما ما لم يكن بقربه بقربه بزائده قربة ها خبر يكن يا خبر خبر يكن واما ما لم يكن بقربه ما لم يكن بقربه بعض فرق بين القربه والطاعه بين القربه والطاعه قلنا العباده هي الطاعه والطاعه هي هي العباده لكن القربه اخص من من الطاعه لان الطاعه لا يشترط فيها ماذا لا يشترط فيها النيه نفق على الزوجه واجبا اذا فاذا فعل اطاعه لكنه لم ها لم يتقرب به الى الله تعالى ومر معنا لا ثواب الا الا بنيه الطاعه ومفقه الامر وكل قربة طاعه ولا ولا عكس لا عكس اجتراط القصد بالقربه دون الطاعه القربه اخص من الطاعه قال هنا واما ما لم يقوم بقربه يسمى فانه في حقه مباح يعني ما فعله على وجه الجبله وعلى وجه العادة فهو مباح لماذا؟ لأن الأصل عدم التكليف الأصل عدم عدم التكليف مباح هذا يقابل أنه لا حكم له قلنا ثلاثة أقوال لا حكم له ألبت الثاني مباح الثالث الندم هنا قال مباح يعني إذن يكون ماذا؟ يكون حكم شرعيا ويكون كذلك مباحا في حق الأمة وهو مباحا في حقه على صلى الله عليه وسلم وهو مباحا في حق الأمة وصاب أنه مندوب في حقه على صلى الله عليه وسلم وكذلك في حق الأمة وأما ما لم يكن بقربة أي على وجه, على وجه غير القربة والطاعة كالقيام والقعود ونحو ذلك أو ما يسمى بالجبل والعادة فإنه أي ذلك الفعل الذي ليس بقربة في حقه مباح مباح في حقه في حقه متعلق بقول مباح خبر إنه وفعله أيضا لنا يباح وأطلق المصنف هنا فكان التقييد يعني باعتبار من يرى أنه مباح لا يرى أنه مباح من كل وجه وإنما يرى أنه مباح باعتبار العصل وأما باعتبار الصفة فهذا قد يكون مندوبا ولذلك العكل في عصله مباح لكن ثم أمور تتعلق به تسمية وباليمين إلى خري بعض الصفات كذلك النوم في عصله مباح لكن نام على طهارة وعلى شقه الايمن هذه صفات متعلقه بماذا بالجبل هذا لا اشكال فيه انه باعتبار الوصف انه مندوب اليه لكن الكلام في الفيل في الاصر الذي هو هو النوم هو هو النوم ولكن اذا قيل بان النوم مما يقصد به التقرب الى الله تعالى ولذلك مر معنى ان بعضهم يقول احتسم نومتي وقومتي لانه جعلوا وسيله الى الى مقصود هذا قد يظن الظان ان المباح بذاته ينقلب عباده وهذا خطا ليس بالصواب يعني ذقيل بانه يتاسف النوم مثلا فهو في حكايه الفعل بالفعل فحسب واحتساب الصحابه وما ورد عن السلف انه يحتسب قومته ونوماته الى اخره المراد به النيه لان العبادات توقيفيه عبادات توقيفيه لو قيل بان المباح اذا نوى به القربه الى الله تعالى صار عباده بذاته بطلت القاعده أولا بطلت القاعده اذا قال عباده توقيفيه بمعنى انها محصوره ومستنده الى نص شرعي كتابا او او سنه او اجماعا واذا جعلنا المباحات دنيويه بها التقرب الى الله تعالى بانها تنقلب بذاتها فتصير عباده لله ليس الامر كذلك لا بد من امر اما امر ايجاب او امر استحباب وانما يثاب على قدر نيته على على النيه هي التي تقرب بها الى الله تعالى فانه في حقه مباح وفعله ايضا لنا يباح وصاب انه مندوب في الاصل وفي الوصف كما مر معنا ثم شرع فيما يتعلق به بالاقرار فقال رحمه الله تعالى وان اقر قول غيره جعل كقوله كذاك فعل قد فعل وان اقر صاحب الشريعه صاحب الشريعه عليه الصلاه والسلام اقر ماذا قول غيره يعني قولا صادرا من احد بحضرته في مجلسه عليه الصلاه والسلام لان ما كان في ليس مجلسه ياتي في البيت الذي يليه نقيده هنا في البيت الاول ان اقر صاحب الشريعه قول غيره عليه الصلاه والسلام يعني ما حدا من الصحابه يعني قولا صادرا من احد بحضرته جعل هذا القول كقوله عليه الصلاه والسلام جعل هذا القول قول الصحابي كقول النبي صلى الله عليه وسلم حكما لا حقيقه حكما لا لحقيقه كما ان قوله عليه الصلاه والسلام تثبت به الاحكام الشرعيه كذلك قول غيره ان اقره بهذا القيد تثبت به الاحكام الشرعيه لا لذاته قول الصحابي وانما لغيره وهو اقرار النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى انه سكت فلم يمكن لان النبي صلى الله عليه وسلم لا يسكت على منكر البتة انه لا يخشى احدا وان اقر قول غيره جعل كقوله يعني حكم لا لا صريحا فاقراره حجه عليه الصلاه والسلام لانه لا يجوز في حقه تاخير البيان عن وقت حاجه فلو كان محرما لوجب ان يقول هذا حرام وان يامر بي اسكاته السكوت عليه الصلاه والسلام يدل على جواز الفعل او القول بخلاف غيره عليه الصلاه والسلام يتكلم زيد من الناس عند عالم ولو كان عالما فيسكت العالم سكوت العالم لا يدل على جواز هذا الفعل قطعا هذا لماذا وبعضهم يحتج بالقاعده اخير البيان لا يجوز هذا في شان النبي صلي الله عليه وسلم ليس في شان العلماء ولما قد يكون ثم ضروره او شيء من من هذا القبيل يعني لا ينسب اليه لا ينس ابو عليه اقرار بان هذا الذي فعل عنده انه جائز انه جائز تنبل هذا تنبل هذا يعني بعض الناس يلحق مباشره لو درس في مسجد ما يخالفه الحقه ب منهج المسجد قل لا هذا ليس بالصواب هذا خطا ومخالف لما تقرر من من الاصول وانما كل واحد يدان بقوله وفعله يدان بقوله وفعله نعم ان حصل ب, ب أمامه المنكر حين يذن يكون ثم خطأ على العالم أو نحو ذلك يكون السكوته على حسب المصالح والمفاسم هنا قال وإن أقر قول غير جعل كقوله من خصائص صلى الله عليه وسلم إنكار المنكر أنه لا يسقط عنه بالخوف على نفسه لقوله جل وعلا والله يعصمك من, من الناس كذاك فعل قد فعل إذا ليس قول فحسب وإنما الفعل كذلك إذا فعل فعل او فعل احد بحضره النبي صلى الله عليه وسلم فعلا فسكت النبي صلى الله عليه وسلم هل الذي يكون ماذا يكون اقرارا من النبي صلى الله عليه وسلم بجواز هذا الفعل للحجه السابقه كذلك فعل صادر عن احد بحضره قد فعل يعني كقول كفعل صلى الله عليه وسلم كاقراره خالدا على اكل الضب اقره او لا قر سكت عنه سكت عنه وامال القول كإقراره أبا بكر على قوله بإعطاء سلب القتيل لقاتله وكإنشاد الشعر المباح كل ذلك حصل قال رحمه الله تعالى وما جرى في عصره ثم اطلع عليه إن أقره فلاتبع هذا كالسابق لكن الفرق بينهما أن القول السابق والفعل السابق حصل بحضرته في مجلسه يعني علمه هنا إذا لم يعلمه عليه الصلاة والسلام إذا لم يعلمه عليه الصلاة والسلام أو بلغه ولم يحضره عليه الصلاة والسلام حينئذ حكمه حكم السابق والحجة فيه ماذا؟ ما بينه أول الباب أن إقرار الباري جل وعلا كإقراره صلى الله studies والعكس بالعطف لأنه إذا لم يعلم من نبيه صلى الله عليه وسلم وذوق الزمن زمن تشريع علمه الباري جل وعلا وإذا سكت عنه الباري ولا إشكال أن يوصف الباري للسكوت يعني من باب الإخبار إذا سكت عنه الباري جل وعلا حين يذن قل هذا يدل على على الجواز إذ لو كان محرما لأنزل فيه قرآنا كما قال جابر فيما مر معنا وما جرى في عصره عليه الصلاة والسلام ثم اطلع يعني ما فعل في وقته في غير مجلسه وعلم به فحكمه حكم ما فعل في مجلسه وإذا لم يعلم به كذلك حكمه حكم ما فعل في مجلسه قاول ثم اطلع هذا قيد اراد به ماذا اخراج ما لم يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم عين له حكمه من ادله السابقه وهذا في نظره ليس بصوابه اراد المصنف هنا ماذا تقييد ما فعل في زمنه عليه الصلاه والسلام ان له حكمه حكم ما كان في مجلسه اذا اطلع عليه اذا بلغه وعلمه فاما اذا لم يعلمه فليس له حكم وصاب استواء المسالتين التقييد هذا فيه بين نظر ثم اطلع عليه ان اقره ولم ينكره عليه الصلاه فليتبع حكم حكم ما فعل في مجلسه كعلمه صلى الله عليه وسلم بحلف ابي بكر انه لا ياكل الطعام في وقت غيظه ثم اكل لما راى ذلك خيرا كما يؤخذ من حديث مسلم في بالاطعمه اذا هذا التفصيل على ما بينه اولا في مقدمه الباب وقف على هذا Wallahu a'lam sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyyina Muhammad al wa ala alihi wa sahbihi ajma'in